يرغبون في تصحيح أوضاعهم مع الله لأنهم يميزون طريق الحق من غيره فهم إذا سمعوا موعظة أو حصل لهم موطف مؤثر موطف قريب أو موطف عصيب فمن لو أن لو كان حالهم أحسن مما هم فيه يتمنون الاستقامه لان الله جل جلاله ابان لنا الطريقين فقال انا هديناه السبيل اما شاسئا واما صورا وقال تعالى وهديناه النجين فاذا كان الامر كذلك فلماذا يعجز هؤلاء لماذا يعجز هؤلاء عن تحقيق امانيهم ان القضيه باختصار عباره عن معركه بين النفس والشيطان الشيطان الذي علم الكثير من الناس علم ان الشيطان عدو ان الشيطان عدو لكنهم لم يستفذوه عدوا قال الله تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا الشيطان له الاساليب واساليب كثيره مع بني ادم مع كل راشد راي يناسب يستخدم ابليس طرائق متعدده وهذه الطرائق كل المسلمين اهل مجدي الخير الراغبين في الصلاح والاستقامه هؤلاء للشيطان اسلوب مميز معهم وله غرائب فضيحه في فزهن عن امنياتهم لا شك يا عباد الله ان هؤلاء اذا كانوا صادقين في الرغبه في تغيير الحال فانهم ولا بد ان يعرفوا خرائط الشيطان حتى يحمل التعامل مع اعدوهم ليس من الصحيح ان تخوض معركه مع عدو لا تعرف اي شيء عن انسانياتك ومن اقواله الشيفان التي انطلقت على كثير منا اسباب العائق الوحيد وهو ايضا لا اتفق له كثير من الناس لاستطاعوا بذلك أن يغيروا كثيرا مما يرون أنهم عاجزون عن تغييره فما معنى العائف الوحيد إنه تطوير الشيطان للإنسان أن هناك أمرا ما إذا زال هذا الأمر أو تغير فإن كل إصلاح وتغيير سيحصل بعد فيأتي الشيطان للمسلم الذي يشب الله ورسوله لكنه مثلا يقصر في الصلاه فيقول له الشيطان ان المشكله في سكنك فلو غيرت سكنك لتغير حالك لو كان بيتك قرب المسجد لتغيرت اوضاعك ستنتهي المشكله بمجرد تغيير البيت تغيير البيت ليس الامر الذي يحدث يوم وليله ولا في شهر ولا شهرين ولا حتى في سنه ولا سنه يا اخوان ولاتي اذا اكل الغداء ويقول له ينتهي هذا المشروع الذي اضطرت الظروف الى اقترابي من اجله فاذا انتهى هذا المشروع بالذات تتشكل تلك الاجواء مشكله العائد الوحيد يا اباد الله ليس فقط في امور الدين بل حتى في امور الدنيا فكم الانسان من إنسان وهو سيصبح شيئا في بيت بيت او سيزور بلدا من البلدان وسيقتل رحله ولكنه يحال بينه وبين مراده بالجد العائق الوحيد ان الذي يهمنا يا عباد الله هو امر الاخره السعي في رضا رب العالمين كيف ان الشيطان خدع كثيرين بهذه الوسيله الماكره كم عدد المدخنين الذين قال لهم الشيطان انكم ستتركون التدخين اذا حصل كذا وكذا ياتي الى المدخن ويقول له انك لست ذا صغيرا فاذا تزوج فانك ستترك التدخين لان زوجتك ستطلب وقربا منا ان يرجوك على ذلك كثير جديد ثم اذا تزوج قال له ما دام انه ليس هناك اطفال فالامر امر اكثر الامر اكثر لكن اذا جاء الاطفال فانك ستضطر الى ترك التدخين ولو من اجل صحه اطفالك حتى لا يقلدوك فانت لبعض مره الاخرى ثم اذا جاء الاطفال قال له المشكله هي ديما ما دام الاطفال صغارا لا يميزون التدخين بعد ذلك لا ولكن إذا ميزوا وصاروا يقلّجونك في كل شيء أنت مضطرّا إلى ترك التدخين وتلاعظ به الشيطان حتى إذا صار الأولاد اتباعا قال له المشكلة في التدخين أمامهم ولكن من هداية جبتا لوحدك حتى سيأتي يوم تمل منه من الامتراج فتطلق التبخين ويعيش على هذه الأوهام يتلاعب به السيطان بمجر هذا الأسلوب الذي لم يمتده إليه بل مضمه واعظ الإيمان في قلوبنا وهو الشيطان يأتي السيطان إلى عاص آخر بتدخين أو بغير يقول له حفة تترك وليها إن رضيك فيها أناس وزملاء هل جمالك على هذه المعرفة فأنت إذا كردت هذه الوظيفة بإذن الله ستترك هذا الأمر الذي لا يحبه الله ثم بعد ذلك يأتيه بأسلوب الآخر حتى يضمن السيران أنه مستمر في معصية أيها الأسرة في الله من مما لم يسمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قووا أنصفكم وأهليكم يا الله وقود من الناس والشجار عليها ملائكه جلاء ابتداء لا يعصون الله ما امرهم ما يفعلون ما يؤمرون اكثر المسلمين يعرفون معنى الايه ويعرفون انهم سيسالون عن اولادهم وابنيهم وما يجمع عليهم اليوم من تضليلا لوثائر هجامه وكثرين من في الارض يقرون ان هذه الايه تنبث في هذا الموضوع من منا ما سمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتكم لماذا لا هل جاءنا احد من الدار وقال محظور عليكم ان تغيروا فلا من منا بدل جهدا في المحافظة على نفسه وعلى أهله وأولاده من النار هو أنفسكم وأهليكم نارا نعلم جميعا أن أعظم أسباب انحرات الشباب خاصة اليوم والنساء إنما هو بسبب وسائل الإعلام النسجدة الزاعة إلى الفجور والتفلف من كل خير والتمرض على شعر رب العالمين هذه الوسائل الزائلة هي تشد وتهجن في لحظات ما يدنيه المصلحون في السنوات متى يبلغ البنيان يوما تمامه متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تجنيه وغيرك يهدمه هذا مثل اذا كان عدد البانين يطالب عدد الهدامين فكيف اذا كان الهدم افعالات افعال البناء ولذلك صار ابلغ من قول القائل انسا او لل اخر قول الاخر ولو الف دان ولو الف دان خلفه هادم لكفا فكيف دان خلفه الف هادم كم عدد الذين يهجمون ما يبنيه المسلح وما يبنيه العالم وما يبنيه الواعظ وما يبنيه الزعير أكثر ما يعلم يا عباد الله هذه الحقيقة فلماذا لم نزعى في مكافحة هذا الهدم إلا أحدنا لو علم ذي وجود من, من الأبيض الذي يأكل الأخشاب ويفسد الأساس لو علم بوجوده في بيته لسار على الله إلى متافحة بكل وسيلة منفنة ولو دفع الثمن غاليا فهل رقصت الجنة عندنا هل رقصت الجنة عندنا إلى درجة أننا نقاط على أساس البيوت هتكر مما نقاط على أجسادنا وأجساد أهلنا من النار إلى متى يخلاعب السيطان بهؤلاء فيقول لهم ساره اتركوا وسائل الاثاث حتى يكبر اولادكم ويميزوا الا الذي هذا غيرهم سيهزيهم ويقول لهم ساره اخرى من الصعب اخراج ادوات الفساد من البيت بعد دخولها ولكن انتظر حتى تبني بيتا جديدا فيكون من المناسب ان تمنع وجود هذه الادوات فيه اصلا ان اخراجه هذا وجودنا ماذا سيقول عن الناس ان الشيطان يحسن المعركه ونحن كل يوم, يوم نخسر ونخسر ونحن نعرف السبب, السبب. ان المسلمين اليوم في كثير من معاركهم في الحروب وفي الفكر وفي الثقافه يثبت انهم عندهم عجز الان كثير من المسلمين لم ينمي لنا لهم ادوات المعركه مع الغرب وادوات المعرفه معها اجزاء الا لكن الشيطان لا يغترهم فكم خان كثير من المسلمين بان الاوهام بسبب هذه الوسيله الشيطان التي ياتي الشيطان الى صاحب المعطيه ويعلقه بحصول شيء حتى اذا فرغ منه علقه باخر حتى يلحق الله تبارك وتعالى وهو لميثق وقد قال الله تعالى اذ يقول يا عيدهم ويمنيه وما يعدهم السيفان الا ضرورا بارك الله لي ولكم في القران العظيم وانفعني واياكم بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمستقيم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 عدم الاعتصام الى وكاله الشيطان الحل هو الجديه مع النفس والحزم انها فلا نعلق توبتنا بكرسي وظيفه ولا انا بنقل من مكان الى مكان ولا نعلق ذلك بظواهر من امتحان او بالزواج او بالسفر او بالرجوع الى البلد او غير ذلك إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى إنما الخمر والنيسر والأنصاب والأجلام وردتم من عمل الشيطان فتندوه لعل لكم تسلحون من القائل؟ الله رب العالمين اشتندوه لعل لكم تسلحون هل قالوا بيوتنا ملأ؟ هل قالوا حتى تخلص الجرار؟ هل قالوا حتى نفرغ مما عندنا هل قالوا حتى نفطي حساباتنا مع ما نسترينا ومع ما نمجعنا لا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم الى فتك المدينه ومعه اصحابه وهم يقرؤون هذه الايه فما لبثوا الا وصارت جرار الخمر تسكب في الشوارع وفي الممرات حتى كانها انهارا حتى كانها انهار اجابه خذ مثلا صحره في الحرم لما دخل الايمان قلوبهم وعرفوا ان هذا مراد الله وان لا يقضى امرهم هذا في ارض النهرة وامانة الاول تحدوا اقض بما انت خائف انما تقضي هذه الحياة الدنيا ان عالمنا بوقتنا ليظهر لنا قضايانا من من يمرقوا يستجيب لامر الله مثل هؤلاء الرجال وبدون هذه الاستجابات لن يحدث صغير في الواقع إن الشيطان حكب الله له الزقاة في أقوام الساعة مجنه الله تباره وتعالى اجتلاء وامتحان لنا لينظر الصادق من الحالث أيها الإسوة المؤمنون الموت يأتي ضغطه فمن منا يضمن حتى يتخلص من ذلك العائق الوحيد ثم بذل من سعى حياته وهو لم يبدا ما نبدا ما خطط له قال الله تعالى فاذا عزمت فتوكل على الله توكل على الله وامض بما وامض فيما انت ترى انه من باطن رب العالمين مفارقه المعصيه ترك مكانها هجر مجالس اللغو اترك الوسيله المحرمه كل ذلك يقطع الطريق على الشيطان يستأثر الطريق على الشيطان ونكتب الانسان ان جوله معه اذا وجدت هذه النيه الطيبه واعقدها العظيم وثلا ذلك الامل فعندها يكون الانسان قد ادى ما عليه ولقي الله بما يظن انه سيعامله بما يستحق وبما يكون الله تبارك وتعالى اهلا ان كان يقادر الله فهنا عنده شيء ما عنده شيء الا الامان والامال نقول ان الله تعالى يقول زرهم زرهم ياكل ويتمتع ويلههم الامن فسوف يعلمون يا حسره على العباد اذا علموا هذه الحوارق فعدت فوات فوات بعد فوات كل شيء بعد ان يفهموا كل شيء يعلمون فطوف يعلمون الان هم يعلمون ما لا ينفع الانسان اليوم الذي يقول فيه لو ان الله هداني لكنت من المستقيم لو انني كره فاتون من المحسنين لماذا لماذا لا نثبت اليوم نحن بالفشل وعافيه وان لماذا لا نصر ان حدوث فتنه واحده شاءت والله لان يعجز الانسان ان تحقيق ما يمكن تحقيقه اليوم فالبدار البدار يا عباد الله البدار البدار ان المعركه قائمه ان المعركه قائمه ولم يسدل الستار على هذه المعركه حتى تشرق الشمس من مغربها نصر الله تبارك وتعالى ان يعيننا واياكم على الشيطان اللهم انا نعوذ بك من الشيطان ونجواك اللهم انا نعوذ بك من الشيطان ونجواك اللهم انا نعوذ بك من الشيطان ونجواك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ختم بالصالحات اعمالنا وبالسعادة ارجالنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد على محمد كما بارك الله على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والان مع الخطبه الثانيه وهي بعنوان انقضاء الامل الامل ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ اللهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا اما بعد فيا عباد الله من الفروق العظيمه بين جيلنا وبين جيل الصحابه رضي الله عنهم انهم كانوا اذا عرفوا حكم الله عرفوا حكم الله في شيء سارعوا الى تطبيقه لان النصوص الشرعيه عندهم تسمع لتنفس اما حال المسلمين اليوم فلا اظنه يغلى على احد كثيرا من المسلمين اليوم لا يفكرون في احوالهم تجاه هذه القضيه الخطيره هذا يغره لكل شخص منا لو سال نفسه محمد اجابته لاحكام الله ابتداءا لا من تحقيق معنى الشهاده الثاب ومرورا بالصلات وغيرها من الفرائض وانتهاءا بالاذاب التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيره من امرهم ليس لك خيار اذا اراد ربك شيئا اما ركزه في اي خيار تملكه وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا ما تجاد بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا من ما قضى ويسلم تسليما ايها الاخوه في الله ايه في كتاب الله اكمل الله بها اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم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 أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير وإن تبتوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال أبو هريره رضي الله عنه فالجد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا تبج عليهم لأنهم يعرفون أن الأمر جغة وانه لا بد من تفسير هذه الايه قال ابو هريره رضي الله عنه فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا اي رسول الله كلنا من اعمالنا نظيرك الصلاه والجهاد والصدقه كانهم يقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم هل رأيت منا تراجعا هل رأيت منا تقصيرا قالوا وقد نزلت عليك هذه الايه ولا نطيقها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتريدون ان تقولوا كما قال هذان الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير فقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير يقول ابو هريره فلما اقرا هذا القول وَظَنَّتْ بِهَا أَهْلُ كِتَابِهِمْ أَنزَلَ اللَّهُ فِيهَا آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ لَمَّا سُئِلَ ذَلِكَ تجاوزوا الامتحان نسقها الله تعالى فأنزل عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله نعم قد تعلم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله نعم ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على المدينه من قبلنا وعلى الله نعم قد فعل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به التكاليف الشرعيه ليس في طاقه احد أبداً. أبداً. ابدا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به قال الله نعم, نعم. واعف عنا واغذر لنا وارحمنا أنت مولانا فانطرنا على القوم الكافرين قال الله قد فعل رواه مسؤول متى فعل الله هذه الأشياء لما رأى من أنفس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هذه القابلية للأحكام التي يتبعها العمل عباد الله إن الغاية من الأحكام السرعية هي العمل بها وتنفيذها لننجح في الاقتداء كما نجح اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فرضي الله عنهم رضي الله عنهم بسعاده لهم على هذا النجاح قال الله تعالى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى فالعلم يراد للعمل كما يراد العمل للنجاه فاذا كان العلم قاصرا عن العمل كان العلم كلا على الحاله ونعوذ بالله من علم حادث كلا واورث ذلا وصار في رقبه صاحبه غلا ويقول الصغين رحمه الله تعالى انما نزل القران ليعمل به اسمعوا ايها الاخوه وقائل بين هذا الكلام وبين حالنا يقول انما نزل القران ليعمل به فتتخذ الناس براءته عملا صدق رحمه الله الناس يوم اذا فتح المصحف وقرؤوا يشعرون ان هذا غواجبهم في جاهل القران نسوا أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أيها الأكوة في الله لقد عاب الله على بني إسرائيل موقفهم من النصوف الشرعية حين قالوا سمعنا وعصينا قالوها بألسلتهم ما أجرأهم على الله ما أجرأ لسانا يقول لعبد حطيعه لكن ما الفرق ايها الاخوه بين ان يقولها الانسان في خنه او يقولها بعمله حين يرفض حكم الله يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى اسد الناس عذابا يوم القيامه حالم لم ينفعه الله بانه فغنبه من جنس ذنب اليهود وقال احدهم والالم بعلمه لم يأملا معذب من قبل عباد الوثن انما يصيبه بعض المسلمين من الاعراض عن تطبيق الاحكام الشرعيه الوارده في النصوص لمن اعظم الظلم قال الله تعالى ومن اغلم من من ذكر بايات ربه فاعرض عنها قد يظن ظن ان هذه النصوص الذي تتوعد من حال من لم يعمل يظنها خاصه بالعلماء وبطلاب العلم الشرعي وهذا ليس بالصحيح ان كل مسلم اذا علم شيئا من النصوص قامت عليه الحجه وسيحاسب على هذا العلم روى ابو برده الاسلمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من سجد لقدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع عمره فيما اسناه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه وهناك روايات أخرى فيها عن سبابه فيما أبلاه الشاهد أنه سيسأل عن علمه ماذا عمل به قال أبو الزرجاء رضي الله عنه إن أثوق ما أخاف على نفسي أن يقال لي يا عويمر هل علمك تاخذوا نعم فيقال ماذا عن الفتيما ابن ويقول صلى الله عليه وسلم القران حجه لك او عليك رواه مسلم ويقول سفيان بن عيينه رحمه الله تعالى العلم ان لم ينفع ضرك ايها الاخوه المؤمنون ماذا نقول وبعضنا يجعل النصوص الشرعيه من اجل تزود بالثقافه وبعضنا يعترض على النصوص لانها تخالف الفواء وبعضنا يتحفظ يبحث, يبحث في رخف الطبهاء ويعرض عن الاجله الشرعيه وبعض المسلمين اذا سمع ثمقه ودندنته عن الاسلام ظننت انه من المستقيم فإذا نظرت إلى واقعه فإذا هو صفر من التطبيق وكأن الأحلام تخاطب غيره فيا ترى ماذا سيقول كل هؤلاء إذا سئلوا عن علمهم ماذا عملوا به اللهم سبثنا بالقول السابس في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم انا نسالك ان تثبت حجتنا اللهم ثبت حجتنا اللهم ثبت حجتنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا اخي المسلم يا من تحب النجاة لنفسك يا من ترغب ان تحشر مع محمد صلى الله عليه وسلم ومع اصحابه رضي الله عنهم اليك الامثله اليك الامثله عن جيل سجل من الخلوج ما سجل وطبق من الإسلام ما أعجز من جاء بعدهم إنهم الجيل الذين قالوا بالقول وبالفعل سمعنا وأضعنا قالوها بألف سنتهم وأتبعوها عملهم يقول ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وهو في حضره العدو الفحم استفان وصار الغبار وبدات الدماء تتكاثر قال ابو موسى في تلك اللحظات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابواب الجنه تحت ظلال السيوف فقام رجل رص الهيئه فقال يا ادم موسى انت تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك قال نعم فرجع الى اصحابه فقال اقرا عليكم السلام ثم كسر جسم سيفه فالقى ثم مشى بسيفه الى العدو فغرض به حتى قتل رواه مسلم تصبيح مسرعه صحى رسول الله اذا انا افعل وعن ابي مسعود البجري رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال من قرئ بالايتين من اخر سوره البقره في ليله كفتا كفتا من كل شيء من كل شر رواه البخاري ومسلم يقول ابن القيم رحمه الله قال علي رضي الله عنه وهذا الاثر ثابت عن علي قال علي رضي الله عنه ما كنت ارى احدا يا اخي ينام قبل ان يقرأ الآيات الاواخر من سورة البقره تقلع اتصور ان مسلما يعرف ان محمدا عليه الصلاه والسلام الذي لا ينقطع عن الهوى يقول ان اخر ايتين من سوره البقره من من قراها في ليله الكساء ثم يترك قراءتها ايها الاخوه في الله كم وكم سمعنا تحريم الغيبه مثلا وسمعنا انها من الكبائر وسمعنا المصاحف الذاكره عنها فمن من عرف هذا الحكم ففلزمه اذن اسمح يا اخي اسمع يا أخي هذا المثال الذي هو ليس ضربا من الخيال خيال. خيال. يقول البخاري رحمه الله تعالى ما اغتبت أحدا خط منذ علمت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحدا خط منذ علمت أن الغيبة, حرام. حرام. علمت أن الغيبة حرام. حرام إني لا أرجو الله أو قال إني لا أرجو أن ألقى الله حرام. ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا وان ابي عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قرأ ايه الكرسي عقب كل صلاه لم يمنعه من دخول الجنه الا ان يموت فانه هو ايضا تم فقط ان يموت اذا حافظ على ايه الكرسي بعد الفريضه يقول ابن القيم هي بلغني عن شيخ الاسلام أنه قال ما ترتها عقب كل صلاة إلا نسيانا أو نحن أيها الإخوة المؤمنون أكثر هذه الأمثلة التي تسمعونها في أمور مستحبة ونحن اليوم نستكي من التساهل في ماذا في فرح الفرائض والواجبات وفي فعل المحرمات إن الانتفال يا عباد الله يحتاج إلى مجاهدة وإلى نفس وإلى نفس إيمانها شفاف نفسا تربط الحكمة بمن قدر منه وهو الله الخالق العظيم الجبار العزيز سبحانه وتعالى إنها النفس التي تشفاق إلى نعيم الآخرة وتجعل الغيب كالمشاهدة وبدون هذه المعاني فإن كثيرا من النصوف وكثيرا من الأحكام الشرعية تسب با مع الاسف الشديد شده على اصحابها ان لم يتداركهم الواقف برحمته نسال الله تعالى ان يدينا الحق وان يرزقنا الثبات وان يجنبنا مضلات الفتن انه على كل شيء قدير اللهم انا نسالك الهدى والتقى والاخلاص والغنى اللهم ارزقنا ايمانا خالصا وعملا صالحا اللهم اختم بالصالحات اعمالنا واستعاده اجالنا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اننا نسالك ان تعز الاسلام والمسلمين وان تذل الشفره والكافرين ان تدمر اعداء الدين اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا اللهم ارسل لنا جنودنا واشرافنا في امرنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات وارحم المؤمنين والمؤمنات انك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين